بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ م ا بعد فهذه ك ر ا ء ة في, في تفسير ابن كثير ل ل إ م ا م الحافظي عناد الدين أ ب ي الفداء إ س م ا ع ي ل ا بن كثير القرشي رحمه الله تعالى ى على نقرأها شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن أبي العزيز عبد علي عبد م و س حفظه الله وفي غ ر له ل ل و و ا د ه و ل الدرس س المسلمين ا أجمعين وفي التاسع والثلاثين بعد ا ل م ئ ة ا ل ر ا ب ع ة وفي تفسير قوله تعالى و د ا و د وسليمان إ ذ يحكمان في الحرث إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين ا ل آ ي ا ت وفي قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما قال الحافظ ا بن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أ ب ي حاتم حدثنا أ ب ي حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن, عن حميد أ ن إ ي ا س بن م ع ا و ي ة لما استقضي أ ت ا ه الحسن فبكى قال ما يبكيك قال يا أ ب ا سعيد بلغني أ ن القضاه رجل اجتهد ف أ خ ط أ فهو في النار ورجل نال به الهوى فهو في النار ورجل اجتهد ف أ ص ا ب فهو في ا ل ج ن ة فقال الحسن البصري إ ن فيما ق ص الله من نبا داود وسليمان عليه السلام والانبياء حكما يرد هؤلاء الناس عن قولهم قال تعالى و د ا و د وسليمان إ ذ يحكمان في الحرث إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ف أ ث ن ى الله على سليمان ولم يذم د ا و د ثم قال يعني الحسن إ ن الله اتخذ على الحكماء ثلاثا لا يشترون به ثمنا قليلا ولا يتبعون فيه الهوى ولا يخشون فيه أ ح د ا ثم تلا يا داود إ ن ا جعلناك خ ل ي ف ة في ا ل أ ر ض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال فلا تخشوا الناس واخشوني وقال ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا قلت أ م ا ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد الأنبياء الشرك الصحيح من الكبائر وأما خلاف الأولى فإنه قد يقع منهم كما الصلاة والسلام الله لله على رسول صلى عليه وآله وسلم وعلى حصل للنبي عليه معصومون من من منهم بعد قد عبد فإنه قصة يقع في ابن ام مكتوم وعاتبه الله عبس وتولى أ ن جاءه ا ل أ ع م ى وما يدريك لعله يزكى أ و يذكر ف ت ن ف ع ب الذكر أ م ا الشرك ف إ ن ه م م ع ص و ل منه كذلك الكبائر على الصحيح نعم صحيح. نعم صحيح عليهم <تصفيق> نعم قبل قتل موسى ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي كان قبل النبوه <تصفيق> <تصفيق> يا داود <تصفيق> لا خ ل ي ف ة في ا ل أ ر ض وأما من سواهم من ف قال د ثبت في صحيح ب خ ا رسول ي عن عمر بن العاص بن أنه ر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اجتهد الحاكم ف أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ذ ا اجتهد ف أ خ ط أ فله أ ج ر فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه إ ي ا س من أ ن القاضي اذا اجتهد ف أ خ ط أ فهو في النار والله أ ع ل م قال شيخنا سلمه الله وحفظه هذا ان ثبت عن إ ي ا س بن م ع ا و ي ة ف إ ن ه إ ذ ا اجتهد القاضي ف أ خ ط أ فهو م أ ج و ر وبعضهم يقول كل مجتهد مصيب وهذا خ ط أ ل أ ن الحق واحد لا يتعدد لكن إ ن اجتهد ف أ ص ا ب فله أ ج ر ا ن و إ ن اجتهد ف أ خ ط أ فله أ ج ر واحد انتهى كلامه ف إ ن كان المقصود كل مجتهد مصيب ل ل أ ج ر فهذا الكلام صحيح صحيح ولا خ ط أ صحيح أ م ا إ ن كان المقصود مصيبا للحق فهذا الكلام ليس, ليس بصحيح ل أ ن الحق لا يتعدد ا ل ل ه جل وعلا قال وماذا بعد الحق إ ل ا الضلال إ م ا حق و إ م ا ظ ل إ م ا نور و إ م ا ظلمه اما س ن ة و إ م ا بدعه اما هدى و إ م ا ضلال إ م ا رشاد و إ م ا غي وهكذا نعم وفي السنن ا ل ق ض ا ة ث ل ا ث ة لذلك لا تقل لي هذه الجماعات كلها ل الحق م ن هذا يقول بقول ا ل أ ش ا ع ر ه وهذا يقول بقول الخوارج وهذا يقول بقول ا ل م ر ج ع ه وهذا يقول بقول ا ل ج ه م ي ة لا يمكن أ ن تقول هذه قوارب نجاه لا كيف هم متباينون مختلفون في أ ص و ل ا ل س ن ة الخلاف الذي بينا من اخوان ل إ المسلمين خلاف في أ ص و ل ا ل س ن ة ام مسائل ا ج ت ه ا د ي ة في أ ص و ل ا ل س ن ة حينما يرى سيد قطب يقول لا يغرنكم أ ذ ا ن المؤذنين وقولهم الله أ ك ب ر ولا إ ل ه إ ل ا الله ف إ ن ه م ارتدوا عن ا ل إ س ل ا م خلافنا مع هذا الرجل بهذه الصورة خلاف في أ ص و ل السنه ام خلاف في المسائل ا ل ش ه د ي ة حينما يكفر كل المؤذنين في مصر وحينما لا ي ص ل ا ل ج م ع ة أ ب د ا إ ل ى أ ن يموت يزعم أ ن مصر دار كفر و أ ن ه ا ك م ك ة و ص ل ا ة ا ل ج م ع ة لم تفرض إ ل ا في ا ل م د ي ن ة هذا لا شك أ ن ه خلاف في أ ص و ل الدين والعياذ بالله ولذلك الحمد لله وفق الله د و ل ة ا ل س ع و د ي ة ب إ ن ز ا ل أ و ا م ر ب إ ح ر ا ق كتب حسن البنا وسيد قطب هذا من توفيق الله لهم حيث نصح العلماء ا ل أ و ل ا د بذلك و أ م ر أ ي كتاب موجود في أ ي م د ر س ة أ و مسجد يحرق لحسن البنا او سيد قطب ه ذ ا قرار سديد وقرار صحيح أ س ا ل الله أ ن يوفق ولاه المسلمين في كل مكان أن ي ك وكذلك ن بهذا ب العمل ا ا ل م ر نعم السنن الجنة وقاضيان النار الجنة بين الناس النار علم على حكم وفي وقضى فهو ورجل فهو و في في في في القضاة ثلاثة قاض الحق رجل جهل به ك حينما نختلف مع حزب النور أ و ج م ا ع ة التي تسمي نفسها بالسلفيه ة المدرسة السلفية بالإسكندرية جماعة ياسف و ا حينما أن ولي الأمر عبد الفتاح م ي يعتقدون ولي السيسي أن عبد ليس في عنقنا ا له ب ي ع ة هذا الخلاف ليس في عنقك ا له ب ي ع ة ما معناه ها؟ انه لا يوجد حاكم في البلد ل أ ن الحاكم يعني الامير أ م ي في ر ل في دول الحسن قال النبي عليه الصلاة ل س سنة بإسفاد س ف في ر أبي و ا ا ما من ثلاثة خ ج في السفر عليهم أ ن يؤمروا أ ح د ه م ل أ ن ه م قد يختلفوا فالامير يفك هذا الاختلاف وحكمه يلزمهم جميعا ولكن هذه ا ل ا م ر ة في السفر هل في عنق ا ل إ ن س ا ن ب ي ع لهذا الامير لا و إ ن م ا هي امره فقط في تنظيم شؤونهم والسمع و ا ل ط ا ع ة لهذا الامير عند التنازع والاختلاف أ م ا إ ذ ا دخلوا حدود بلدهم انفكت الإمارة ف ا ل إ م ا ر ة في الحضر ب د ع ة ض ل ا ل ة و إ ن كان يقول بها ياس برهامي وجماعته في الخفاء ف ي السرداب وفي الغرف المغلقه ة بالإمارة في الحضر قياسا على الإمارة الإمارة الإمارة خشية قالوا قياسا قياسا يقيسون الحضر السفر كما في كتابه العمل الجماعي السفر عليها الحضر لا أميرا السلطات وإنما على على ولكن يسمونه و م في في في في في ي س ن قيم قيم ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة أ ب و ادريس محمد عبد الفتاح وكل م ر ك كل ز م ح ا ف ظ ة لها قيم وكل مركز ينفصل عنه شخص قيم وكل ق ر ي ة لها قيم وكل ع ز ب ة لها قيم يعني تبدأ من العزبة ثم القرية الجمهورية إدريس العزبة على عبد من تبدأ مستوى الفتاح أبو محمد ثم ثم المركز ثم المحافظة ثم هذا في الظاهر واما القيم الحقيقي فهو ياس برهاني وهذا التنظيم الهرمي عقد في ا ل ث م ا ن ي ا ت في معهد الفرقان ب ا ل س ك ن د في رسم ا ل ن تنظيم ي هو ا س ك ن د ر ي أمر شرعي طيب إذن ما ولي أمرك؟, من ولي أمرك؟ يقولون لا يوجد ولي أ م ر لكن في ا ل ح ق ي ق ة هم ي ب ي ع و ن ب ر ا ن ه ولذلك يونس مخيون يعني مهما صدق عثمان رضي الله عنه ما أ خ ف ى أ ح د س ر ي ر ة إ ل ا أ ب د ا ه ا الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه كم قلنا للناس هذا تنظيم جهادي تكفيري أ خ ي ر ا نطق مخيون يونس مخيون الدكتور يونس مخيون ن م م د ي ن ة ابي حمص يقول ب أ ن إ م ا أ ن نكون في مجلس الشعب و إ م ا سنكون داعش ستكون داعش يعني إ م ا يكون لنا مكان في المجلس وكراس المجلس و إ م ا سنكون كداعش ه و صادق عندهم ملايين مملينه وعندهم تجار حتى هنا في مركز ي د ع و ن ه م في كل مكان عندهم تجار ي ه م بالملايين بالملايين ف ما أ ح د أ خ ف ى ا ل س ن ة تنفي الخبث الذي يعلق بها تنفيه وتبعده عنها ل أ ن ه لابد أ ن تكون بيضاء ن ق ي ة كما قال مثل تركتكم عليها بيضاء ن ق ي ة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك صلى الله عليه وسلم و ع ا ف ي ه ه ذ ه التنظيمات حينما يقول ياس برهامي أ ن السيسي لا هذا الحاكم السيسي ولا الذي قبله يعني من عدلي منصور ولا الذي قبله يعني مرسي ولا الذي قبله يعني مبارك ولا واحد فيهم اليوم شرعي ط ب ايه يا برهامي شغلتهم ايه دول يقولك ل هذا موظف ب ر ت ب ة رئيس الجمهوريه بحيث انه موظف برتبه رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة طيب ولما يطلع المعاش بعد ستين س ن ة خلاص نشروه بعد أ ر ب ع سنين إ م ا نخليه و إ ن ب ق ه و إ م ا نزيله من قال هذا من أ ي ن هذا الدين من أ ي ن هذه ا ل ش ر ي ع ة في أ ي كتاب ق ر أ ت من أ ي ن جئت به ويقول ليس ف ي ع ن ا ق ذ له ب ي ع ة إ ذ ن كل هؤلاء الشباب ت ب حزب النور وهؤلاء ا ل ن س و ة ت ب حزب النور في عناقهم لمن بيعه لمن ن في ع ا ق م ب يقولون ع ي بعضهم يعني, يعني الحريف فيهم الكذاب خ ل ص فيهم يقول بحديث فليف رضي الله عنه ف إ ن لم يكن لهم إ م ا م ولا ج م ا ع ة فاعتزل ت ر ك الفرق ولو أ ن تعض ب أ ص ل ا ل ش ج ر ة حتى ي أ ت ي ك الموت و أ ن ت ذ ل هذا الحديث صحيح لكن متى هذا متى نعتزل الناس ونذهب الى الصحراء عند اصل ش ج ر ة حتى يدركنا الموت لا يوجد د و ل ة اصلا في هذا الوقت لا يوجد امام لا يوجد رئيس ولا د و ل ة م ن ظ م ة ولا يوجد ج م ا ع ة المسلمين لا يوجد ج م ا ع ة لكن طالما الحمد لله المساجد ح د لله ل ا م تعج بالمصلين وتزدحم بهم في في الصلوات الخمسة صلاة الجمعة وحملات الحج والعمرة حلقات القرآن عندنا احد عشر ح ل ق ة وفي انتظار حوالي عشر حلقات في الانتظار لضيق المكان وغير ذلك من الخير وشعائر الاسلام الظاهره ليست دولة, دولة, دولة, دولة, دولة إسلامية ليس, الدولة الاسلامية هذا ليس خطأ لساني لا والله يعتقد يا سبراهامي في ي اعتقاد وجماعته اعتقاد ت د هو و إنما هذا خطأ ن ع ق لذلك لا و ل ي عندهم شرعي ولا ب ي ع ة عندهم للرئيس ولو جاء رئيس آ خ ر لن يبيعوه هذه ع ق ي د ة ولست أ د ر ي أ ي ن ذهبت أ ق و ل هؤلاء الشباب أ ن ا أ ق و ل لهؤلاء الشباب م ق ا ط ب ا وليت هذا الكلام ي ع ن ي ي ق ص ويوزع في العالم كله أقول ل ه اين ل ا الشباب ء أ عقولكم كنتم إن ج ه العقول ب ا د ي فأين ن ك م أين اين ل ل ع ق و أ الفهم أ ي ن الوعي على ماذا تربيتم من اي كتاب جئتم بهذا الكلام دلونا على كتاب من واحد من كتب ا ل س ن ة حتى نقول ان ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة يمكن ان يكون الحاكم مسلما ومع ذلك لا تبايعه ولا تعتقد انه ل ي امر شرعي وتبايع غيره ه ا ت و ا كتاب واحد فقط من كتب ا ل س ن ة حتى نعتذر لكم م فهؤلاء ل ا ق و ظ ل ا ل ط ر ي ق و ظ ل ا ل س ب ي ل والعياذ بالله لماذا أ ص ل ظ ل ا ل هؤلاء ما هو البعد عن هذه الكتب كتب السلف البعد عن هذه المصنفات مصنفات السلف الصالح ما ذ ا يدرس حزب النور إ ل ا فضل غني الحميد لياس برهام الذي فيه نقولات عن سيد قطب وفيها تكفير ل د و ل ة مصر ورئيس مصر ماذا يدرسون إ ل ا م ن ة الرحمن وغالوا فيها ه ا ف ن ظ م و صارت نظما و ن ث ر ا وغالوا فيها إ ل ى أ ن قال بعضهم من لم يدرس م ن ه فليس منا والعياذ بالله هذا الذي يدرسون كتب ي ا س ب الرهان ماذا يدرس ا ل إ خ و ا ن المسلمون إ ل ا رسائل الحسن البنا ماذا يعني انتماء ل ل إ خ و ا ن المسلمين ليس ماذا يعني انتماء ل ل إ س ل ا م لا ماذا يعني انتماء للاخوان اتقوا الله لن ينفعكم, برهامي لن, ينفعكم برهامي والله لن ينفعكم برهامي ولا سعيد عبد العظيم الذي هرب إ ل ى ا ل س ع و د ي ة ولن ينفعكم أ ح د من هؤلاء ا ل ق ا د أ ح م د فريد ولا المختفي أ ح م د ح ط ي ب ة الذي يظهر عند وقت ا ل ح ا ج ة ولا ولا محمد إ س م ا ع ي ل القطبي التكفيري لن ينفعكم امام الله جل وعلا إ ن م ا خذ ح ج ة بينك وبين ربك أ ح م د بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان ا بن ع ي ي ن ة أ و ل ا ء الاهمه العظام نسال الله السلامه والعافيه هؤلاء الشباب مغيبون ك أ ن ه م فقدوا عقولهم ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله فاحمد الله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة احمد الله على السنه ة أحمد ا ل ل أ ن ه مازال أ ح د في مصر يقول قال سفيان وقال مالك وقال الشافعي وقال أ ح م د هذه ن ع م ة ع ظ ي م ة هذه ن ع م ة ا ل نغبط عليها والله حتى ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا بعد عن المسجد ساعات يشعر ب ا ل غ ر ب ة ويشعر بالضيق في صدره الحمد لله على ن ع م ة السنه ن س أ ل الله ان يميتنا عليها غير م ب د ل ي ن ولا مغيرين نسال الله أن يهدي هؤلاء نسأل الله ان يهدي هؤلاء شباب ا ل إ خ و ا ن وشباب حزب النور إ ل ى ا ل س ن ة و أ ه ل ا ل س ن ة نعم نعم نعم نعم, نعم. نعم. الهوى. لا ان كان مسترشدا وعراض الحق ا ع ط يضيع الكتاب اما كان مجالدا لا فهذا يذهب الى الجلال قال القيمة يجلد إن وجد. لا يذهب به ابن كما ان انسان وجد ي وقته مع م هؤلاء لا ف ا ئ د ة فيهم لكن الذي ي أ ت ي منهم مسترشدا يريد الحق ن ب ي ن له الحق ويعني أ د ه ى من هذا أ ن أ ح د ه م جلس مع أ ح د ا ل إ خ و ة وقال له إ ن لا تفرح كثيرا بذهاب د و ل ة ا ل إ خ و ا ن فقد جاءتنا الديمقراطيه ة والإخوان وقعوا البلعن وأنا في ب أ غ ض م أحبهم وفرحت على ذهابهم ولكن جاءت الديمقراطية وهي كفر ولا يزوم ولا وفرحت ولكن وهي وهذا على السلفية جاءت هذا كفر من من ا ل ت ر ا ز الجديد هذا احدث ل ع ب ة يلعب بها الخوارج <تصفيق> يسرية. يسرية يسرية. نعم والله نعم <تصفيق> <في> السنن <تصفيق> الجنة وقاضيان في النار رجل الحق به فهو في الجنة ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار يستعلم علم على حكم الله القضاة ثلاثة قاض الحق أصاب الحق رجل ورجل جهل به فهو فهو في في في في في وقضى وإن إ ن اصاب الحق ولكنه يعلم أ ن ه يحكم بجهل فهذا في النار أ ي ض ا ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في, في, في, في, في النار قضى على جهل علم الحق وقضى على علم نعم جهل والثاني بخلافه الباطل من وقريب من هذه ولذلك فر ج م ا ع ة من العلماء والسلف من القضاء ل أ ن القضاء أ م ر ه خطير نعم ا ل إ ن س ا ن يعني لا يعرض نفسه لهذا ا ل أ م ر ولوح يقضي في درهم واحد أ و دينار واحد يفر ما استطاع لكن إ ذ ا عين من قبل ولي ا ل أ م ر أ و كان الناس بهم ح ا ج ة إ ل ي ه فلا مانع أما أن يجلس يقضي زي م ا يسمون بالشيوخ العرب معروفون انهم جهلاء جدا الحج فلان الحج اهلان لا يعرفون شيئا في ا ل ش ر ي ع ة هم جلسوا لهذا العمل ي أ خ ذ و ن ا ل أ م و ا ل من أجل ه ذ اجل العمل يقول لك ب ت ك العشر تلاف هذا ن أ خ عليهم عشر في ل ألف لك م كم مئة ة يعني في جبت العمل ش ر تلاف ياذب ع وقريب من هذه ا ل ق ص ة ا ل م ذ ك و ر ة في ا ل ق ر آ ن ما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده حيث قال حدثنا علي بن حفص أ خ ب ر ن ا ورقاء عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بينما ا م ر أ ت ا ن معهما ابنان لهما جاء الذئب ف أ خ ذ أ ح د ا ل ا ب ن ي فتحاكمتا إ ل ى داوود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال ه ا ت ا ل س ك ي ن أ ش ق ه بينهما فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى وهذا وحدة وفطنة ذكاء القضاء لا يحتاج علم يحتاج إلى ذكاء, وحدة ذكاء فسليمان عليه السلام جاء بالسكين يدل عليه على علمه إلى أن بإنه فقط قال اجب السكين لا اقطعه اذبحه فقال الصغرى لا خلاص ا ع ط ي إ ي ا ه ا اذا فهم من هنا التي رحمت الولد من هي هي أ م ه في الحقيقه ل ذ ل قال الله ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما قد ي ؤ ت ا ل إ ن س ا ن العلم ولكن فوق ذلك ن ع م ة الفهم م ن ع فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصغرى و أ خ ر ج ه البخاري ومسلم في صحيحيهما وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق وهكذا ا ل ق ص ة التي أ و ر د ه ا الحافظ أ ب و القاسم بن عساكر في ت ر ج م ة سليمان عليه السلام من تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير بشر البشر الشعب البشر البشر معنا أسماع <تصفيق> الوليد قتادته مسلم بعد بشر بن بشر بن بشر بنت عبكر بن بن بشر مرة سعيد سعيد نعم عن عن حديث سعيد في عن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر ق ص ة م ط و ل ة ملخصها أ ن ا م ر أ ة حسناء في زمان بني إ س ر ا ئ ي ل راودها عن نفسها أ ر ب ع ة من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عليها عند داود عليه السلام أ ن ه ا مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها فامر برجمها فلما كان عشيه ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله فانتصب حاكما وتزيى اربعه منهم بزي أ و ل ئ ك و آ خ ر بزي المراه وشهدوا عليها بانها مكنت من نفسها كلبا فقال سليمان فرقوا بينهم فقال لاولهم ما كان لون الكلب فقال اسود فعزله واستدعى الاخر فساله عن لونه فقال احمر وقال الاخر أغبش وقال الاخر أبيض فأمر بقتلهم فحكي فحكي ذلك لداود بقتلهم الآخر الآخر فاستبعى ذلك فأمر أغبش أبيض فحكي م نعم فوره ر بأولئك ل ا ة ف س أ ل ه متفرقين عن لون ذلك الكلب عليه فأمر بقتلهم نعم طبعا القصه ك ل فاختلفوا ت ل ل ا فيها لوليد بن مسلم وهو مدرس التسويه وقد عانانا هنا لكن هذا أ ي ض ا هذا معنى جيد قد ا س و ش ه ا كنا د ر س في ا ل م د ا ر س لما ي أ ت ي و لا د يحكي أو ن يحكون عن م زميلهم و ع أولاد ت ي بهم ن ق و ل أين أي وفي وقت وهكذا فإذا ت ا خ لا ف و في الكلام بد لكم على أنهم بالغه ق و ا على أ راشد عاقل نعم نعم بعض الناس يظن ا ل ف ا ح ش ة في طفل مثلا ب ش ه ا د ة صبيان لا لا يصلح هذا لا بد من أ ر ب ع ه شهود من عدول من العقلاء مولاهم أ ب و عبد الرحمن أ و أ ب و سلا و ابو ا س ل م الشامي أ ص ل ه م من ا ل ب ص ر أ و واصل ض ع ي ف من ا ل ث ا م ن ة ماتسال ثمانين او تسعين وستين نعم هذا ا ل أ ز د ي و ج د ا ل أ ن ص ا ر ي لا الأزدي نعم. وأفادنا أمس الله وأفادنا أخوان جزا أمس نعم خيرا أ ن قتال الدعام السلوسي لم يسمع من ا ل ص ح ا ب ة إ ل ا من م ن أ ن س ا بن مالك رضي الله عنه ذكر وجد عن, عن, عن انس قتالة عن أنس هذا فيه تدليس لكنه ا سمع من أ ن س ا بن مالك فقط ليس من ابن عباس كما ف ع ل الحافظ بن حجر رحمه الله في ا ل ت ه ذ ي ب نعم, نعم. وقال لهم طبقه و ا ح د ة نعم لكن قتاده مدلس أ ص ل ا من قتاده بن العام السدوسي من يحفظ ترجمته ها ولد أ ك م ه سعيد بن ابي ع ر و ة فقط أ ن ظ ر قتاده ة طيب نعم و و ق ل وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين قال الحافظ رحمه الله وذلك لطيب صوته ب ت ل ا و ة كتابه الزابور وكان إ ذ ا ترنم به تقف الطير, تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال ت أ و ي ب ا ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم على أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه وهو يتلو ا ل ق ر آ ن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أ و ت ي هذا مزامير آ ل داو داود قال يا رسول الله لو علمت أ ن ك تسمع لحبرته لك تحبيرا وقال أ ب و عثمان النهدي ما سمعت صوت صنج ولا ض ر ب ة ولا مزمار مثل صوت أ ب ي موسى رضي الله عنه ومع هذا قال لقد أ و ت ي مزمارا من مزامير آل د ال و د ا ص صفيحة ن ج هذا قال الحاشية في م داود و ر صفر يضرب ة من به ا ا ل ل ب ب ر ط ع و هو عنه أبو موسى أوتي داود ذو من المسيقية مزمارا من مزامير الألات الأشعاد يضاف آل لعلى م ش ر و ع ي ة تحسين الصوت ب ا ل ق ر آ ن ويعني التغني ب ا ل ق ر آ ن وهو مشروع كان ا ل ع د ي د تغنوا ب ا ل ق ر آ ن والمقصود اعطاء ا ل أ ح ك ا م التجويد وتحسين ا ل ت ل ا و ة و ا ل ق ر ا ء ة وهذا مشروع ومستحب بل عند بعضهم إ ن ه واجب عن ابن التجويد كالإمام ابن الجزري رحمه الله حيث قال رحيمه حيث في في م ن ظ و م ت ه و ا ل أ خ ذ بالتجويد حتم لازم ف لم يجود ا ل ق ر آ ن آ ث م ان كان الجمهور وجميع مشايخنا على أنه, على أنه مستحب هو الصحيح أنه مستحب انه ل ص ح ح ي أ مستحب ويسواجه التجويد ولكن صوته بالقرآن لكن بدون, بدون لا يفعل ولا يحسن يفعل يفعل نسع للنسان لا كنفنا بالمقامات لكن أن مثل هذا الكويتي ذ ي يسأل كويتي مشاري راشد تحذر العلماء من تلاواته و أ ش ع ا ر ه وانما أ ش ي ء ه هذه و إ يتغنى ب ا ل ق ر آ ن كما أ وراء النبي ا ل ل ه والسلام وتحسن ا ل ت ل ا و ة ب ا ل ق ر آ ن و ا ل أ ش ع ر ي و ن عرفوا من بين الصحابه ة بالتكافل الاجتماعي ا ا ل و حتى أنه كان انهم كانوا إ ذ ا مر أ ح د من أ م ا م ديارهم يسمع لهم دوي كدوي النحل بيوتهم و أ ي ض ا كانوا إ ذ ا ضاقت بهم ا ل ن ف ق ة جمعوها في ثوب واحد واجتمعوا على أ ك ل ه اكلها يعني ا ا ن عندهم ت الاجتماعي ك ا ف ي ب ن م و ل قال الله ت ع نعم نعم ا و ن رحمه حفظ تعالى قال د د ابن س م ة ابن ق ت ا د ا ل س د و س ي ابو ل خ ط ابن البصري ثقة م ثبت الطبقة ب يقال ا ا ولد ل وهو أكمه رأس ر عامه ة م تسهد بضع عشر ثقة ن ثبت الطبقة الرابعة بباز رأس ر سمحت قال الشيخ م ح ا لكنه ل تعالى ل ه يدلس كما يعلم من التهذيب وغيره لا. لا. ما ذكر نعم تهذيب أ و ث ق الناس ليس معناه أ ن ه ليس ث ق ة في غيره لكن هو أ و ث ق الناس يعني أ ف ع ل ا ل ت ف ض ي ل نعم لكن هو ثقه ثبت ر أ س ا ل ط ب ق ة ا ل ر ا ب ع ة نعم لا, لا باس قد يكون م د ل س ه و ثقه ثبت نعم وقوله وعلمناه ص ن ع ة ل ب و س لكم ل ت ح ص ن ك م من بسكم أ يعني ص ن ع ة الدروع قال ق ت ا د ا إ ن م ا كانت ا ل دروع قبل ه ص ف ا ئ ح وهو أ و ل من صردها حلقا كما قال تعالى و أ ل ن ا له الحديد أ ن ي ع م ل سابق غ ا وقدر في السرد أ ي لا توسع ا ل ح ل ق ة فتفلق المسمار ولا تغلد المسمار ف ت ق د ا ل حلقا ولهذا قال لتحصنكم من ب أ س ك م يعني في القتال نعم يعني بالنقدار نعم شيخون نعم عليه المسمار تزيد الحلقة لا هكذا قال فهل أ ن ت م شاكرون أ ي نعم الله عليكم لما أ ل ه م عبده داود فعلمه ذلك من أ ج ل ك م وقوله ولسليمان الريحة أي وسخرنا ل ل الريح ي أي م ا عاصفة ن و س لسليمان الريح ا ل ع ا ص ف ة تجري ب أ م ر ه إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها يعني أ ر ض الشام وكنا بكل شيء عالمين وذلك أ ن ه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إ ل ي ه من أ م و ر ا ل م م ل ك ة والخيل والجمال والخيام والجند ثم يامر ل الخيل والجمال والجمال والجند ثم أ الريح أ ن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله فترفعه وتسير, وتسير به وتظله الطير من الحر إ ل ى حيث يشاء من ا ل أ ر ض فينزل وتوضع آ ل ا ت ه وخشبه قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري ب أ م ر ه رخاء حيث أ ص ا ب وقال غدوها شهر ورواحها شهر قال ابن أ ب ي حاتم ذكر عن سفيان, ذكر عن سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي سنان عن سعيد بن دبي قال كان يوضع لسليمان س ت م ا ئ ة ألف كرسي س ت م الف ئ ة أ كرسي فيجلس مما يليه مؤمن ا ل إ ن س ثم يجلس من ورائهم مؤمن الجن ثم ي أ م ر الطير فتظلهم ثم ي أ م ر الريح فتحمله صلى الله تظلهم تعقب ست لي سابير نعم ثم ي أ م ر الطير فتظلهم ثم ي أ م ر الريح فتحمله صلى الله عليه وسلم قال شيخنا وهذا خاص بنبي الله سليمان عليه السلام دون غيره ل أ ن ه قال قال رب ف ر لي وهب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعدي ولذلك لما جاء الجني والشيطان وربطه النبي عليه الصلاه و س ل ا م في س ا ر ي ة من سوار المسجد قال لولا أ خ ي سليمان ل ل ا تركه يلعب به الصبيان في ا ل م د ي ن ة أ و كما قال عليه السلام ل أ ن سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعده فسخر الله الله عز وجل الجنه والطير والريح تجري ب أ م ر ه رخاء حيث و ص ل نعم لذلك لما, لما كان متكئا على عصا وخر الجن بقوا يعملون في أ ع م ا ل ش ا ق ة يظنون أ ن ه مازال ما حيا وقال عبد, وقال عبد الله بن عبيد بن عمير كان سليمان ي أ م ر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل ثم ي أ م ر بفراشه فيوضع على أ ع ل ى مكان منها ثم يدعو بفرس من ذوات ا ل أ ج ن ح ة فترتفع حتى تصعد على فراشه ثم ي أ م ر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء وهو م ط أ ط ئ ا ل ر أ س ه ما يلتفت يمينا ولا شمالا تعظيما لله عز وجل وشكرا لما يعلم من صغر ما هو فيه من ملك الله تعالى حتى تضعه الريح حيث شاء أ ن تضعه、نعم. فهذا يدل على ا ل ر ذ ا اوتي ا ل ن ع م ة لا ت ك ب ر ولا ت ج ب ر في ا ل أ ر ض بل يحمد الله عز وجل عليها فالنعم إ ذ ا شكرت قرت و إ ذ ا كفرت فرت كما قال الله و إ ذ ت أ ذ ن ربكم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم إ ن عذابي لشديد س ي ذ ل ن عنده م ة ع ن ع م ة البصر يستعملها في ا ل ق ر ا ء ة العلم النافع و ا ل ق ر آ ن ونحو ذلك و ن ع م ة اليد يستعملها في ك ت ا ب ة العلم والخير و ا ل ص د ق ة وهكذا وهذا من شكر ا ل ن ع م ة ويكون بالعمل كما قال الله اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نعم قليل من يشكر الله د ا ئ م الناس ا تشتكي يشتكون عندهم حولا ما شاء الله المراد بالملايين والناس يشتكون الفقر و ا ل ر ي ن ان يخرجوا على ولي ا ل أ م ر والحاكم وعندهم ملايين نعم وقوله ومن الشياطين من يغوصون له أ ي في الماء يستخرجون الالئ أ و غير ذلك لذلك في الحديث ما ذئبان جائعان أ ر س ل في بريه ة الناس يخافون ذ ا الحديث فالناس يحبون المال والشرف والعلو في ا ل أ ر ض لكن سليمان لما أ و ت ي هذه ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة الريح تمشي به حيث أ ر ا د يقول بس أ ر ي د أ ذ ه ب إ ل ى كذا ايد نفسه في هذا المكان ولكنه لم يتكبر ولم يتجبر في ا ل أ ر ض نعم وما قاله الحجاج بن يوسف الثقفي عن سليمان عليه السلام كفره به بعض العلماء لما قال وهذا من التعليلات في خروج بعض التابعين عن الحجاج هذا من تعليلات هذا الامر أ م ر ق ل أنه ن ع د كان ك ا ف ا حيث قال لقد كان سليمان صاحب أ ث ر ة يعني يحب أ ن يفضل نفسه على الغيث لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي ل أ ح د من بعدي ولذلك لما عرض مثل كلام عن سيد قطب عن عمر بن عاص و و موسى الأشعري هذا عاص وابي عن عن بن سيد قطب قال فيهم كلاما فاحشا قال ان عمرو كان يحب الخداع والكذب و أ م ا يعني ابو موسى لا يعرف ذلك ونحو هذا لما ع ر ض هذا العلماء مثل الشيخ ابن باز ع ح م الله والشيخ ابن فزان قالوا لولا جهده ل ك انه كافرا لو ل أ ن جاهل لكان كافرا نعم و س ي أ ت ي معنا شاء الله في ا ل د س ا ل ق ا د في ا ل ط ع و ي ه حكم سب ا ل ص ح ا ب ة حكم تكفيرهم وحكم سبه سبهم لذواتهم ل أ ن هناك فرق بين سب ديانتهم وسب سبهم ل أ ش خ ا ص ه م نعم وقوله ومن الشياطين من يغوصون له أ ي في الماء يستخرجون ا ل ل آ ل ئ ويعملون غ ر ذلك و ي عملا دون ذلك أ ي غير ذلك كما قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص و آ خ ر ي ن م ك ر ن ي ن في ا ل أ ص ف ا د وقوله وكنا لهم حافظين أ ي يحرسه الله تعالى أ ن يناله أ ح د من الشياطين بسوء بل كل في قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أ ح د منهم على الدنو إ ل ي ه والقرب منه بل هو محكم فيهم إ ن شاء أ ط ل ق و إ ن شاء حبس منهم من يشاء هكذا محكم يحكم محكم محكم ولا يحكم في الشعب محكم أو في طيب في نسخة بل هو ي ح ك محكم فيهم هو م بل فيهم إ ن شاء أ ط ل ق و إ ن شاء حبس منهم من يشاء ولهذا قال و آ خ ر ي ن مقرنين في ا ل أ ص ف ا د نعم شيخنا يعني بعضهم يبني وبعضهم سلامه وبعضهم قال الله الآلئ والجواهر يبني يستخرج ص ف د مربوط في ا ل ل أ غ ا ل لتمردهم ومنهم غير ذلك وهذا مما خص الله عز وجل به سليمان ولهذا لما مات و متكئ على عصا بقى الجن يعملون في ا ل أ ع م ا ل الشاقه كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دنهم على موته إ ل ا دابه الارض تاكل منساته فلما خر تبينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ثم ذكر الله بعدها قصه سبع وهي قصه عظيمه جدا لقد كان لسبع في مسكنهم ايه جنتان ع يمين أ ي ع ي يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له ب ل د ة ط ي ب ة ورب غفور نعم قال تعالى و أ ي و ب إ ذ نادى ربه أ ن ي مسني الضر و أ ن ت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر و آ ت ي ن ا ه أ ه ل ه ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا ر ح م ة من عندنا وذكرى للعابدين طيب الآية وإياكم يحبه وبارك عبده وصحبه نقف ان عند وفقنا شاء الله عند هذه الآية. وفقنا الله وإياكم من يحبه وارضاه وصلى الله وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه محمد من أقول بارك ة الله فيكم يا شيخنا وزادكم علما وخيرا آ م ي ن كنت اصلي مع ا ل إ م ا م و أ ن ا مسبوق وفاتني ثلاث ركعات لكنني مسافر أ ي في السفر هل الله جمهور أهل العلم بل جماهير أهل أنه علي المركز القرية العلم بل العلم على أنه إذا صلى خلف المسافر ومع أمير خير المقيم أنه يتم أقصر أو أتم أو وجزاكم انتخاب حكم إذا أنه خلف أ د ر ك أ ي شيء من ا ل ص ل ا ة يتم لعموم ق و ل ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ليتم به وذهب ابو محمد بن حزم غفر الله له الظاهري إ ل ى أ ن ه لو أ د ر ك مع ا ل إ م ا م ركعتين ف إ ن ه ا تجزئه والذي أ ف ت ى به سماحه شيخنا ا ل إ م ا م عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أ ن ه يتبع الامام إ م أنه يتبع ل إ ا م ويتم ا ل ص ل ا ة لو أ د ر ك ر ك ع ة ياتي أ ت ي إ ذ ك ا ن الصلاة ا ر ب ع ة يأتي بثلاث ركعات و إ ذ ا أ د ر ك ركعتين ي أ ت ي بركعتين وهكذا و أ م ا الانتخابات في المجالس غير التشريعيه أ ي بجواز ذ ا الله شيخانا واشفاكم دا وإياكم يقول عليكم آمين السامعين كل أحصى من م اتخاذ المصلي للستره ة وما ي كيفية السترة التي السترة ت خ ذهب جمهور العلماء إ ل ى أ ن ه ا س ن ة إ ل ى أ ن ه س ن ة وذهب بعضهم من منهم الشيخ ناصر ا ل أ ل ب ا ن رحمه الله إ ل ى وجوب اتخاذ ا ل س ت ر ة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أ ح د ك م إ ل ا إ ل ى س ت ر ة لا ي ص ل ي ن أ ح د ك م إ ل ا إ ل ى س ت ر ة قالوا هذا النهي يدل على التحريم ووجوب اتخاذ ا ل س ت ر ة وهو على ذلك ا ل شيخ ناصر في قال وجوب اتخاذ ا ل س ت ر ة في كتابه ص ف ة ص ل ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكن الصواب قول الجمهور هو ان اتخاذ ا ل س ت ر ة س ن ة لما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منها إ ل ى غير جدار يستره الى غير جدار يستره فالقائلون بالوجوب قال هنا نفى ابن عباس وجود الجدار ولم ينفي غيره من ا ل س ت ر ة والجمهور قالوا لا ل أ ن النفي هنا مقصود ل ل س ت ر ة وليس للجدار ذاته و إ ل ى الكلام لا يكون له معنى وفائده ة سترة سنة صلاة فالأظهر في النبي الله كان استوالة المسجد يعني عمود وما جاء الاستاذ ا ولكن صلى عليه وسلم ل ل أن عحمه يتعرض عند يعني عن تخذ بتيم شيخ عمود في كتاب اقتضاء الصلاة م س ت ق ي م م خ ا ل ف ة أ ص ح ا ب الجحيم من أ ن ه يجعلها على حاجبه ا ل أ ي م ن فهذا الحديث ضعيف لا يصح و إ ن م ا ينصب نفسه للستره نصبا والكرسي ولا يلزم سترة بجهاز يعني حتى ونحوه كالتلفاز مثلا مما يشغل المصلي او شيء فيه يعني زخارف تشغل المصلي فان لم يجد شيئا يستتر ر به ي س به يستتر ج د شيئا ي ب أ خ ي ه نعم لان ليست على ا ل أ ر ض لا لو تكون على الأرض على الأرض. والسنة أن تكون على ا ل أ ر ض ستره على ا ل أ ر ض و ا ل س ن ة أ ن تكون مثل م ؤ خ ر ة الرحل يعني تقريبا ارتفاع شبر الرحل الذي يوضع على البعير مثل مؤخرته هذا قدر ارتفاع ا ل س ت ر ة التي كان ي ع ت ق د ه ا النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعوا في الخط هل يعد س ت ر ة أ م لا ولاظهر الله اعلم انه لا يعد س ت ر ة و إ ن م ا يكون ك م ؤ خ ر ة الرحل يستتر بها المصلي ف إ ذ ا جاحد ل يمر بينه وبين ا ل س ت ر ة يدفعه دفعا خفيفا أ و ل ا ف إ ن لم يندفع دفعه أ ش د وهكذا فإذا السفترة فإن هذا امرأة حمار ما الصلاة على الصحيح من من أقوال العلماء يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار كما في الصحيح المخاري قاد بالحمير مرت من من تمون أو أسود أو أن لقول سوي كلب على عجلسه بينه يقطع يقطع في فالصحيح أ ن ا ل م ر أ ة الحائض التي بلغت ا ل م ح ي ط وليس التي عليها دم ا ل ح ي ض ا ل م ر أ ة الحائض ليس الطفله ا ل ص غ ي ر ة والكلب ا ل أ س و د والحمار هذه تقطع ا ل ص ل ا ة على الصحيح من أ خ و اقوال ل العلماء وبعض العلماء يرى أنها وبعض يرى ت ط ع أ ظ ه ر العلماء ذ ي س م ن من ا ه ع المشيخ لأنها تقطع الصلاة أنها تقطع الصلاة تقطع تقطع م القول حكم هذا ا لو علمت ع تستمنى أنك جائز لانه سمع ابا موسى و أ ق ر ه على ذلك, ذلك المقصود أ ن ه حسن صوته ب ا ل ق ر ا ء ة نعم والحديث ماذا لعل ه ذ الحديث ا ص لا تجلس بين اثنين إ ل ا ب إ ذ ن ه م ا ف إ ن كان في المسجد فكان بين اثنين فكان بين اثنين بين هل يلزم امتصاصا نعم إ ذ ا كان جالسان يتحدثان لا تاتي تقطع حديثهما وتجلس بينهما أما بأس بينهما إذا كانوا يجد فرجة فتجلس لا بأس أ م ا لا تفرق بين اثنين وتجلس بينهما إ ل ا ب إ ذ ن ه م ا أ م ا إذا, اذا كان يوجد ف ر ج ة تجلس فقط المسجد مكان عام لا يلزم الاستئذان فيه مكان عام ا ل أ م ا ك ن ا ل ع ا م ة كالمساجد بيوت الله واماكن ل أ ا ل و ظ ي ف ة ا ل ع ا م ة ونحو ذلك لا يلزم فيها الاستئذان يعني مثلا ً الذي يدخل المسجد لا ي س ت أ ذ ن لكي يدخل المسجد أ م ا إ ذ ا دخل بي بيت شخص خاص به لا بد أ ن يستاذن أ كل مشتهد مصاب لو ولا يا يا شيخ أنت أنت أنت كل مشتهد مصيب يا ح ب ت مشتهد وكتب مشتهد وكتب قولا انقصد كل كل مصاب مصيب مصيب به مصيبا للحق فهذا ليس بالصحيح ل أ ن الحق واحد ولا يتعدد و إ ن كان المقصود مصيب من ج ه ة ا ل أ ج ر يعني يصيب ا ل أ ج ر وله أ ج ر فنعم نعم وفقنا الله اياكم لما يحب、وإياته.